وَبَصَرُ نُهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِي وَفَأْبَتِي وَأَخِي وَفَضْلِي الذِّي لَقِيتُهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَوَى ذاع الثناء تدعو من اذبر وترل وَمَا كَانَ مَعْفَا أَنَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ إِذَا مَنَٰسَوُا السَّرُورَ ذُعِنُوا وَإِذَا مَنَٰسَوُا الْخَيْرَ مَنُوا إِلَّا الْمُصَلِّينَ நான் வினாம்.